يا ايها الذي يا حي ويا قيوم اللهم اصلح لنا المسلمين اللهم جامعهن الصالحات مصلحات اللهيرات تقيات نقيات الحاضرات منهن الخاصه والغائبه وابوابها وقامت عليها خزانها وبابك مفتوح للشاعرين يا انا فلا تردنا خائدين ولا عن بابك مطروزين انصروا مجاهدينا في سبيلك الذين يجاهدون لعبايدك اللهم انصر المجاهدين في سبيلك الذين يجاهدون لعبايدك اللهم انصر اخواننا المجاهدين في افغان الشان والعراق والشيشان وفي فلسطين وفي ضاير مشلي اللهم سد رميته آمين. اللهم عليك كلمته آمين. اللهم انصر عبدك الصرفاني وامي الشيخ حسام القحطاني اللهم انصر عبدك الصرف اشعر الى السيد <تصفيق> اللهم يورد اخرج اللهم اخرج الحالكين اللهم جازي روح الدمير روح الدمير اللهم منقذيونس من بطن الحوت يا يا منقذ موسى من ظلم موسى من فرعون يا منقذ البيت العديد. كما اظهر اليهود والامريكان علينا قوتهم اللهم فارنا قوتك فيهم امين اللهم فارنا فيهم يوما كيوما امين اللهم صب عليهم عذابك صوت عذاب اللهم صب عليهم عذاب صوت طابا اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم امين عزهم الله اللهم خانف كلمتهم امين اللهم شتت شملهم امين اللهم ضعف ودهم امين اللهم احطم عذرهم امين واضلهم ضلال امين ولا تغادر منهم احد ولا تغادر منهم احد امين يا وقتشدد اللهم ذكرنا المنقبه لا اله الا الله امين من اللي صار يا لي واجه حاصد العاينه جميعا اللهم ارحمنا اذا دُرِس قبرنا وان نسي اسمنا وان طوا ذكرنا ولم يذكرنا شندت الاحزان ومرتت النوا وروح الشجاع قد حضهم الله ان تستجيب اللهم انقذ اللهم انقذ اموات المسلمين جميعا نضيق اللحود الى جنات الخلد وبشر من شر ما ينزل من السقاط وما يعود فيها وبشر من شر ما ضرا في الارض وما يخرج منها وبشر من شر فتن الليل والنهار وبشر من شر طارق الليل والنهار نشكو كلام صالح مبروك دو بضان جرا بنه وقتنا فرح حول ورا قوتنا الا بالله امني هيسحب ولا يعن الله على وجهي الهنا <تصفيق> ولما إن كنت تجود بطن كنت تجود برحمتك نوب احمدك على اهل طاعتك بينا من يلعب العاصون بينا <تصفيق> اذا كنت تجون رو احمدك سيدي. يا جيراني ارفعوا الضلال من بين جاني ارفعوا الضلال من بين جاني لقد امروا ان يرجعوا يكون لهم في العوض زنجر حمر والناس اي مولى لي يا, يا, يا, يا, يا واحدا, واحدا صمدا بغير قرين ارحم ضاره عبادك المساكين يا <تصفيق> الله واصف علينا اذا اوقفنا مروح غنم بغير قريب يرحم ضرا عبارك المسالك <تصفيق> والصبح علينا اذا وقفنا مروعين حيارى جميع الخلق يبتهد وكل حي على رحمه يتكذ انت الملاذ اذا ما اثبت شملت وانت ملجع من ضاقت به الحيل انت المنادى به في كل حادثة انت الاله انت الدخر والامل انت الغياث لمن سدت مذا بتاهيرو مرروا برده بانكم للان وعن كرم وان سطوت فانت الحاكم العادل